اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته حديث عشر إحدى وأربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست ومائتين وألف وقبل الشروع في قراءته أسألكم هل تسمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولي ولمشايخه والمسلمين أجمعين لإسنادكم من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب البدعة مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها مقصود الترجمة بيان شؤم البدعة والتحذير منها من وجه آخر يتعلق بفاعلها وهو أن الله يمنعه التوبة فلا يوفقه إليها لأن البدعة تستقر في قلبه وتغلب عليه فلا يكاد ينفك عنها لمحبته لها وعلوقها بقلبه فمراد أهل العلم عند ذكر عدم توبة المبتدع أنه لا يوفق إليها لا أنها لا تكون منه فالكافر وهو أشد حالا من المبتدع إذا تاب تاب الله عليه فكذلك المبتدع إذا تاب فإن الله يتوب عليه لكنه لا يكاد يوفق للتوبة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن رحمه الله وذكر ابن مضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فاتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة ايه نروح ارفع الصوت لو سمحت لا يسمعون حسن الله عليكم قال رحمه الله هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسير الحسن رحمه الله وذكر ابن الضاح عن أي قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فاتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه فسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة رواه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من وجه لا يصح عنه وروي بألفاظ ثلاثة حجب وحجر وحجز حجب وحجر وحجز وهي متقاربه المعنى فالمراد المنع فالمراد المنع ودلالته على مقصود الترجمه ظاهرة فانه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعه من التوبه فانه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعه من التوبه والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله مرسلا اخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها والمرسل من انواع الحديث الضعيف وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي فاضافه إليه ودلالته على مقصود الترجمه كسابقه فان المطابقة بينه وبين الترجمه ظاهره والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وزيادة ثم لا يعودون فيه للبخاري وحده وزيادة ثم لا يعودون إليه للبخاري وحده والقصة التي ساقها المصنف معزوة إلى ابن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها حسن والحديث فيها مرسل فإن محمد بن سيرين تابعي والحديث كما تقدم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واختار المصنف سوق الدليل في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين واختار المصنف سوق الدليل في القصة في ضمن القصة التي ذكرها ابن سيرين لبيان معناه لبيان معناه فإن المذكور فيها أن رجلا من أهل البدع نزع عن بدعته وتركها فأخبر ابن سيرين أنه ينتقل منها إلى بدعة أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون اليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ثم لا يعودون اليه اي لا يكاد صاحب البدعه اذا اشربها ان يتوب منها اي لا يكاد صاحب البدعه اذا اشربها ان يتوب منها لان الاهواء تتجارا باهل البدع لان الأهواء تتجارى بأهلي البدع وتغلب عليهم فلا ينزعون عن هواهم وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة أي لا ييسر له حصولها وهذا معنى قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة أي لا ييسر له حصولها وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين وهذا الحديث بمعناه المذكور يشهد لصحة معنى الحديثين الأولين وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى وقدم المصنف ذينك الحديثين لما فيهما من التصريح بهذا المعنى، ومن طرائق أهل العلم إيرادهم الأحاديث الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، ومن طرائق أهل العلم الضعيفة إذا صحت معانيها وكانت صريحة، فتارة يقدمون ذكرها لصراحتها ثم يتبعونها. بالحديث الصحيح وتاره يترجمون بها فيعقدون ترجمة بحديث ضعيف ثم يذكرون تحتها حديثا صحيحا أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين مقصود الترجمة بيان أن البدعه رغوب عن السنة، مقصود الترجمة بيان أن البدعه رغوب عن السنة وترك لها وان حسن ظاهرها وترك لها وإن حسن ظاهرها وجعلت لها الأسماء الحسنة وجعلت وإن حسن ظاهرها وجعلت لها الأسماء الحسنة، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، ويخوف على الواقع فيها أن يرغب عند دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ دينا غير دين الإسلام، فيكاد لشدة علوق البدعة به أن يتخذ. دينا غير دين الاسلام وهذا معنى قول بعض الأدباء البدعه شرك الاشراك وهذا معنى قول بعض الادباء البدعه شرك الإشراك, شرك الاشراك أي الحبالة التي يصاد بها الناس أي الحباله التي يصاد بها الناس فينقلهم الشيطان إلى البدعه ثم يدنيهم إلى الشرك، فالبدعه قنطره الشرك، فالبدعة قنطرة الشرك، أي الجسر الذي يوصل إليه، ومستحسن البدع يوشك أن يخرج من الإسلام، وقد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر منها في أهل السنة. قد ذكر ابن تيمية الحفيد وغيره أن الردة عن الإسلام في أهل البدع أكثر من أهل السنة نعم. أحسن الله ليكم قال رحمه الله وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه الآيتين وفي حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيها ايضا عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا اكل اللحم وقال الآخر أما أنا فاقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وتزوج النساء وأاكر اللحم فمن رغب عن سنه فليس مني، فتأمل إذا كان بعض فاضل الصحابة لما ارادوا التبتل للعباده قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية والآيتين بعدها ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن مله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لما اختلفوا وتفرقوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه فابتدأت فيهم البدع وأحدثوا ما أحدثوه ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية ثم عظم هذا فيهم حتى رغبوا عن الملة التوحيدية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام فآل أمرهم في استحسان البدع إلى الرغبة عن الإسلام وكذلك يكون في هذه الأمة في المختلفين المفترقين بما أوقعه من البدع فإنه تعظب فيهم البدع حتى يقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من الخروج عن ملة الإسلام إلى الكفر والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفها نفسه فالراغبون عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه. عن ملة إبراهيم ممسوسون بالسفه. ومن أعظم الرغبة عنها مواقعة البدع. ومن أعظم الرغبة عنها البدع. كما تقدم هي الإقبال على الله والتسليم له. فالحنيفيه كما تقدم هي الاقبال على الله والتسليم له وليست البدع من ذلك البدع من ذلك فمن استحسن البدع جرته الى الرغبة عن مله ابراهيم عليه الصلاة والسلام والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدي رضي الله عنه ومروق السهم خروجه ومروق السهم خروجه والرميه هي الصيد الذي يرمى بالسهام هي الصيد الذي يرمى بالسهام ودلالةه على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام ودلالةه على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه وعدم رجوعهم إليه بما أحدثوه من البدع بما أحدثوه من البدع والمذكورون فيه هم الخوارج وهي فرقة من أهل الابتداع والمذكرون فيه هم الخوارج وهم ثرقة من أهل الابتداع وأهل العلم متفقون على أن الخوارج مارقون وأهل العلم متفقون في أهل العلم في أن الخوارج مارقون واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين. واختلفوا في رتبة مروقهم على قولين: أحدهما أنهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، انهم مرقوا من الإسلام إلى الكفر، فهم كافرون. والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعة، والآخر أنهم مرقوا من إسلام السنة إلى إسلام البدعه فهم على القول الأول كفار وعلى القول الثاني مبتدعه وليس كفارا وعلى القول الثاني مبتدعه وليس كفارا وقد نقل ابن تيميه الحفيد في منهاج السنة النبوية اجماع الصحابه على أن الخوارج ليس كفارا وقد نقل ابن تيميه الحفيد. في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا فهم أهل البدع فهم من أهل البدع وكونهم كذلك لا يهون من أمرهم فيكفي في قبح بدعتهم أن أهل العلم مختلفون في بقائهم في الإسلام أو خروجهم من دائرته إلى الكفر والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء الحديث وهو مؤلف من حديثين منفصلين وهو مؤلف من حديثين منفصلين فالحديث الأول حديث عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين إن آل أبي ليس لي إنما الله وصالح المؤمنين متفق عليه وأبهم فلان سترا عليه ولعدم الحاجة إلى ذكره وأبهم فلان سترًا عليه ولعدم الحاجة إلى ذكره والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اولى الناس بي المتقون إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا حيث كانوا ومن كانوا رواه أحمد وإسناده حسن فالحديث المذكور عند المصنف وغيره مؤلف من حديثين مؤلف من حديثين دخل احدهما في الآخر فصار حديثا واحد دخل أحدهما في الآخر فصار حديثا واحدا وهذا يقع في كلام جماعة من أهل العلم يسبق على أذهانهم دخول حديث في حديث فيجعل حديثا واحدا ويشتهر بهذا اللفظ ويتتابع الناس على ما ذكره ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بري منه الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تُنفى عن الإسلام ويتبرأ منها فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تُنفى عن الإسلام ويتبرأ منها ويزجر صاحبها ويعاقب بما يحمله على تركها صاحبها بما يحمله على تركها ويمنع غيره من الوقوع فيها ويمنع غيره من الوقوع فيها والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني أي من ترك طريقتي فليس مني وهي براءه من فعله لانه رغوب عن السنه وهي براءه من فعله لانه رغوب عن السنه ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل ولو استحسن الفعل وعظم الفاعل كالواقع في الحديث المذكور كالواقع في الحديث المذكور فان الكلام الغليظ فيه قيل لبعض افاضل الصحابة لما أرادوا التبتل بالعبادة فإن الكلام الغليظ فيه قيل لبعض افاضل الصحابة لما أرادوا التبتل في العبادة قال المصنف فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة قال المصنف فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة انتهى كلامهم والرغبة عن, السنة نوعان والرغبة عن السنة نوعان أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أكمل منها الرغبه عنها الى غيرها مع اعتقاد ان غيرها مثلها او اكملوا منها وهذا كفر مخرج من الاسلام والاخر الرغبه عن السنه الى غيرها من غير اعتقاد ذلك الرغبه عن السنه الى غيرها دون اعتقاد ذلك فلا يرى أن غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما جاء به ولا أكمل منه ولكنه يأخذ به لشهوة أو شبهة وهذا محرم أشد التحريم لكنه لا يكون كفرا يخرج به العبد من الإسلام والمراد بالسنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والمراد السنة في الحديث الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة تطلق ويراد بها الإسلام كله فان السنة تطلق ويُراد بها الإسلام كله